إلى قدر معلوم فقدرنا فنعنا القادرون ويل من يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يوم إد للمكذبين إن طلقوا إلى ما كن بيتكذبون إن طلقوا إلى ظل هذي ثلاثة شعاب لا ضليل ولا يغني من اللهب.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 فإن كان لكم كيد فكيدون وإلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلاله وعمون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وإلو يومئذ المكذبين كونوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي اي حديث بعده